وجعلني لسانا صدقا في الاخرين وجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لي ابني انه كان من الضالين ولا تخل يَوْمَ يُبْعَثُونَ تَوْمَى لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُدَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ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 قالوا وهم فيها يقتصمون تالله إن كنا في ضلال مبين إذ سويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المضلون